ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح ما تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين الله الحمد لله رب العالمين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 آمين. آمين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سمع الله لمن حمده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 ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق سبحانك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم يا هاد اهدنا في من هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان وجملنا بِالْقُرْآنِ وكره إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ والعصيان وَجَعَلْنَا من الرَّاشِدِينَ اللهم أغنِنَا بِالْعِلْمِ وَزَيِّنَّا بِالْحِلْمِ وَأَكْرِمْنَا بِالتَّقْوَى وَجَعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته أحدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك انت تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقرؤه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرؤه فيشقى اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تحرم وجوهنا على النار أن تعتق رقابنا من النار, أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا ورقاب امهاتنا وازواجنا وذرياتنا واخواننا والمسلمين اجمعين من النار اللهم بوجهك العظيم بوجهك الكريم نسالك الفردوس الاعلى من الجنه بجوار نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ادخلنا مدخله واوردنا مورده واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه لا نظما بعدها ابدا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عنا عيوبنا وكفر لنا سيئاتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن لهم حق علينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا مولانا انك عفو كريم تحب العفو عنا تحب العفو عنا تحب العفو فاعف عنا اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وارفع راية الدين وارحم إخواننا المستضعفين وانصر إخواننا المجاهدين ورد إلينا مقدساتنا يا أكرم الأكرمين يا ربنا من أراد بلادنا ومقدساتنا وأراض المسلمين بسوء اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا أرحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وتوفنا مع الابرار يا كريم يا غفار اللهم صل وسلم على نبينا محمد